وَإِذَا سمعوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرسول ترى أعونه التفير من الدمر مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشارعين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق فاجابهم الله بما قالوا جنات تجرين تحكي الانهار صالحين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا تحريم ما اقلل الله لكم ولا تكذبوا ان الله لا يحب المعتدين وقم مما رزقك الله فنم طيبا واتقوا الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة يمين إطعام عشرة مساكين من أو ما عتقون آتيكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارت أيمانكم إذا خلفتم وحفروا أيمانكم كذلك نبين الله لكم آياته لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاف والأزلام لرسل أَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَلْبُونَ عَلَيْكُمْ تُفْنِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُكَيَّبَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَتَوَضَّعَ أَكِلَ الْقَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَقُودَكُمْ وَيَقُودَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَلْأَنْتُمْ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحضروا فإن توليتم فعلموا أنما غمارتوا لنا البلاو المبين ليس على الذين آمنوا وآمنوا صالحات وآمنوا عن الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله الحب المرسين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماقكم ليعلم الله من يقافوا الغيب فمن تجاب بعد ذلك فلو عذاب أي يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأن تنقلوا ومن قتله من تأمدا فجزاء مثل ما قتلنا من يحكم به يحكم به دوان منكم ما بيبان غرق او أو كفار طعام وشاكين أو عالم ذلك قياما ليذوق ودعب امره عفو الله وعلم ومن عاد فإن تكم الله منه والله رزيز من انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وقل عليكم صيد البحر ما دمتم خوما واتقوا الله الذي لي تخشرون جعل الله الكربة البيت القرام في آمن والشهر القرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم <تصفيق> يعلموا أن الله جديد العقاب وأن الله رسول رقيم ما على إلا البنا والله يعلم ما تبدون وما تتنون قل <تصفيق> لا يستوى القبيل والطيب ولو أعجبك كترة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم فسؤكم وإن تسألوا عنا حين ينزل القرآن تبد لكم آف الله عنا والله رفور خليل قد سأل قوم من قبلكم ثم أصبقوا بها كافرين ما جاء الله من بخيرة ونازل وكفروا يفتوون على الله الكريم واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا اللَّهُ ما الرَّسُولِ الله والى الرسول قالوا حسبنا, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اذى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا جالة ضيكم إذا خضر أخذكم الموت حين الوصيلة اثنان زواج انام ذوادر منكم او اخرال من غيركم ان انتم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحثون <تصفيق> من باب الصلاه فلقسم إِنْ يكتب لا مجري بي ثمن ولو كان ذاك ولا نفتم شهادة الله ولا نفتم شهادة الله إنا إذا لم يتأثين فإن أجر على أنهما استحقا إذما فآخران يقوم مقامهما من الذين استحقا عليهم الأولى فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحقا لهم الأوليان فنقسمان بالله لَشَهَادَتُنَا أحق من سهادتهما فنقسمان بالله لسهادتنا أحق من سهادتهما, سهادتهما ومعكدنا إنا إذا من الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهنا أو يخافوا او يخافوا ان ترد أيمان بعد أيمان واتقوا الله واسمعوا والله لا ينهي القوم الفاسقين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 وإذ علمتك الكتاب وَالْحِكْمَةَ والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيلا بإذني وتبرر الأكما والأبرط بإذني وإذ تخرج الموتى وَجَعَلْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ انْكَبْتُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ النَّبِيُّ كَذَّبُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سحر مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى لُقْمَانَ أَنْ آمِنْ بِرَبِّكَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَأَوْصَانِي إِذْ قال الحمارين يا عيسى بن مريمان يستطيع ربك لينزل علينا مائدة من السماء إذ مِنَ السَّمَاءِ إِذْ عيسى بن يَا يستطيع ربك لينزل علينا رَبُّكَ من ويستطيع ربك لينزل علينا السماء قالت تقوا انكم مؤمنون قالوا نريد أن ناكل الماء وتطمئن قلوبنا نمغم أن فرطرق فنا ومنكون عليها من الشام قال عيسى بن مريم اللهم ربنا موردا علينا إلى من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وفوقنا وأن تقبل الرادقين قال الله عليكم فمن يتفر بعض منكم فإني أعذره وعذابا لا أعذره أحدا من العالمين وإذ قال الله يا إيسى بن أن أنت قلت للناس اتشدوني وأمي إلهين منكم قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان قلت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم انك لا ما امرت ربي وربكم وكنت عليهم سيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذر وإن تغفظ لهم فإنك أنت العجل الخكيم قال الله هذا يوم ينفع الصالحين صدقهم لهم جلنا كنت جري من تحقيها الأنهار صالدين فيها أبدا رضي الله عنه, عنه ذلك العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيه وهو على كل شيء من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعله ما فيه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 وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون وما تأتي مِنْ آيات من يَعْلَمْهُ من تَخْفُونَ ربهم تُعْلِنُونَ كانوا عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ فَأَمَّا بالحق أُوتِيَ مَا فسوف يأتي من أنباء ما كانوا به يستنزئون فقد كذبوا بالحق لما جاءوا فسوف يأتي من أنباء ما كانوا به يستنزئون ألم يروا كم أهلتنا من قبل من ما في الأرض ما لم نمكن لكم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم دُرارا وجعلنا الأنهار تجري تحته وجعلنا الأنهار تجري وأنشأنا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه من أيديهم لقال لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر وقالوا لولا أنزل علي ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأهل ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه ربلا ولنبسنا عليه ما يلبسون ولقد استوزئ المترم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 كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم قيامة لا وعد فيه الذين قدروا انفسهم فهم لا يؤمنون ولو ما سكنت الليل والنهار وهو السميع العنف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 من يصرف أنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوض المبين وإن يمسك الله بذرد فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك الخير فهو على كل شيء قدير وهو القانو فوق عباده وهو القديم الخبير قل أي سيء أكبر شهادة قل الله سهيد بيني وبينكم وأنحي إلي هذا القرآن أنذركم به ومن ذلك أئنكم تشهدون أنم الله آلية أخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وان لي بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا نفتح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا أين سركاؤكم الذين كنتم تطعمون ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا عمالا وطلعهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقروا في آجانهم وقرا وإن يروا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه ومن يذكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن ينهفون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو قرأ إذ وقفوا عن النار فقالوا يا ليتنام رب ولا نتذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدلا ما كانوا يخبون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نوعا وإنهم لكالبون وقالوا إلي إلا خياةنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ألنس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكون قالوا خطر الذين كذبوا بقائنا حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما ترلطنا فيه What, the What the name? Name? فلا تكونن من الجاهلين إنما يستذيب الذين يسمعون والموتى يبعثوا الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله فرهم لا يعلمون وما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 بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم, فأخذناهم بالباساء والضراء فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرا ولكن قسط قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نتوا ما بكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم دغتة فإذا هم مبلشون فاقضي عجاجهم القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيكم إن أخذ الله سمعكم وأهل صاركم على قلوبكم من إله نقرف الآيات ثم هم يصفون قل ارايتكم إن أتاكم عذاب الله ضغطة أو جمعة هل يولك إلا القوم الظالمون وما مرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصنع قوم وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مَسْتُوبٌ عَجَابٌ بِمَا كَانُوا يَفْتُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي جِي قَذَاءٍ مَّارٍ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْرَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٍ إِنْ أَتَّلُّوا إِلَّا مَا يُخَائِلَي قُلْ هَمْ يَجْتَوْمِ الْأَعْمَا وَالْبَصِيرِ أفلا تتفكرون وانذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تضر الذين يدعون ربهم بالغذات ولا ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من وكذلك فترنا للشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه ورحمه أنه من عامل منكم سوء بجالة ثم تاب من بعده وأصلح فأم وإنه الظفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد للذين تدعونا من دون الله قل لا أستدعوا أما أكن طال ضللت وما أنا من قل, قل إني على بينة من ربي وكذركم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقف الحق وهو خير فاصل قل لو أن ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والنحر وَمَا تَسْكُفْ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُوا ولا خَبَّةٍ فِي هُرُمَا فِي الْأَرْضِ رطب ولا وَنَا يَبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبين الَّذِي ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو يقوم صوت عباده ويرسل عليكم خفضه حتى إذا جاء أحدكم الموت تغفت رسلنا وهم لا مردوا إلى الله مولاه الحق ألا لنرقكم وهو أجرى الخاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرى تدعونه تضرى وغفية لأن أنجانا من قل الله نذيكم من ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قلوا ونقالوا على أن يدعث عليكم عزالا من فوقكم قلوا ونقالوا على أن أو من تحت أرضنكم أو ينبسكم شيئا أو ينبسكم شيئا وانذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب بي قنكر هو الحق قل لسو عليكم لكل نبأ مستقر وسوف وإذا واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وانما ينسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين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 وذكر به أن تبسل نفس بما كتبت ليس لنا من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل الله أخر منها أولئك الذين أبسلوا بما كتبوا لهم شراب من حميم وعزاب أليم ما كانه يكفور قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا والرب على اعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين, كالذي استهوته الشياطين في الارض حيغان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 وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الخير الصغير وإلقاء قال لأبيه أزراء تتجل وأضما من آليه لأبيه أزراء تتجل وأضما من وقومك في ظلال مبين وكذلك نريه بواهيم من السَّمَاوَاتِ السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليهم الليل رأى كذلك قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب فلما رأى القمر باجضا قال هذا ربي فلما فلقال إن لم يهجني ربي لأكون من القوم الضالين فلما رأى قَالَ هَذَا قال هذا ربي هذا أكبر فلما ما افلت قال يا قوم ان بيني مما تشركون <تصفيق> اني ودعت وجيا للذي فطر السماوات والارض ظليفا وما امنه المشركين وحان قال أتحاجون في الله وقد ذلك ولا أخاف ما تفركون لي إلا أن يشاء ربي شيئا وشاء ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرفكم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ننزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين ليحق بالأمر إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولا لهم الأم وهم مهتدون وتلك حكمةنا آت لنا على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حسيم نالي ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ يَكُونُ كُلَّنَا بَنِي ونحمادينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المرسلين ولكريا وإسماعيل وليسعى ونوسى ونوطى وكلا فضلنا عن العالمين ومن آبائهم وزرياتهم وإسوالهم واجتبيناهم وردناهم إلى صِرَاطٍ ذلك مدى الله به من يشاء من عباده ولو, ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعبدون أولئك الذين آتيناه الكتاب والقصم والنبوة فإن يكرب يا أولئك قد وكلنا بها قوما ليسوا بها ركابي، هؤلاء الذين لله الله فبهداه هؤلاء قل لا أسألكم عليه أجر من إله ولا إكرار إلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله وما بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلنه قراطيسة بدونها وتثير هُنكَ كِفْرًا وَأَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَرَنُّوا أَنْتُمْ وَلَا بَأْوَاكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ مَنْ ذَا فِي صَوْتِهِمْ يَعْمُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَمْ ذَمَّاهُ مُبَارَكٌ الَّذِي بَيْنَ هم القرى ومن خولها والذين يؤمنون بالآذرة يؤمنون به وهم على أجلاتهم ومن أظهر ممن اجتغى الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوقع إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوقع وإليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تغايد الظالمون في ظمرات الموت والملائكة تباشطوا أيديهم أغردوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون كنتم تقولون على الله الْحَقِّ الحق وكنتم عن تَسْتَكْبِرُونَ تستكبرون ولقد اعتمونا كَمَا كما خلقناكم أول كَمَا كما خلقناكم أول مرة مَا ما خولناكم وما نرى معكم سفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم سركاء. لَقَدْ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إِنَّ الله فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ونصرب الميت من الخير ذلك اللَّهُ فأنا تؤفكون فالك الإسباق وجعل الليل سكما والشمس والقمر خسبانا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 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد بطلنا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 متراكبا ومن النقل من طلعنات ومن زانيه وجنات, وجنات اعناب والزيتون والرمال مجتمع وغير متشابه وفي ذلكم آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله تركاء الجن وخلقهم وخرفوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له مصاطبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله رب وقعنا كل شيء وكير ذلكم الله وردكم لا إله إلا هو صالح كل شيء فأبدوه وقعنا كل شيء وكير لا تدركه الأبصار وهو يدرك قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبقى رب لنفسي ومن عميك عليها وما أنا ليكم بحثير وكذلك نطرف الآيات وليكم قوم يعلمون إذ ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرف عن المشركين ولو جاء الله ما أسرقه وما يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَاهَ لمؤفدة وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما